ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء الخصيب يرسني ويرس من آل يعقوب ويع... على <تصفيق> رب <تصفيق> ذلك قال ربك هو علي المعين قال رب اجعل ياه قال يا تكلماتك لزمن الناس Bye. يا يحيى خذ الكتاب بقوة الله وآتينا يا يحيخ خذ الكتاب بقوة Father, I'm وانقر في الكتاب مويا مهزٍ تاخذت من دونه and mm. Oh anka فحملت أوفا به مكانا. I know. Bye <laughs> b I'm wrong. All <laughs> فحملته فانتبذت به مكاناً قفياً فأجاب Bad <laughs> one uh one -huh. Wij zijn bij لفضيله الدكتور محمد No. <laughs> What a What? Mm -hmm. What the Aan zal ene وأنه لهم يوم الحسرة القضية القضية I'm going to on واذر امي او من حس <تصفيق> <تصفيق>